اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم تفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلَ أَن يَأتِي أَحَدٌكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَو لَأ أَخَرَتَنِي أَجَلٍ أَجْلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَقَ وَأَكُم مِنَ الصَّالِحِينَ